وَإِن يُكذِبُوكَ فَقَد كذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَرْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم موفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً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 فأرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور مَنْ كَانَ يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لنكرو لا انك هو يبور الله خلقكم من تراب ثم من طفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسة ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمرين ولا ينقص من عمره ذلك على الله يسير، وما يستوي البحران هذا عذب ثراء سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن ت. لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم veyağıl ıkiyamet ikfır on bşirk kum ve la ya ayyuhanas al tum alfukara ulallah allahu hu يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا آزرة مزر أخرى وَإِن تَدْعُمُ الثَّلَةُ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ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 إن أنت إلا نذير إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمتك إلا خلا فيها نذير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 Allah azalın el Sema'im al, fakrjena bhi semaratı müxtelif alvanı ha, vamın aljibal judden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 كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تدور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن أشكر، والذي أُوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير ثم. أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم نقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فذوق ثمن الظالمين من صير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه علم بذات الصدور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 هو كان حليما غفورا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لأن جاءهم نذير لا مِن أهدا من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذيرهم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ وَلَهُ آخِذُ اللَّيْلِ لا سب ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل سما فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا